اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانذر الناس يوما ياتي ام العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا ربنا اخرنا الى أجل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 وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْ مُلْجَمَالِ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رَسُولًا إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرجل الله وبرجل الله الواحد القهار وبرجوا لله الواحد القهبار وترى المجرمين يومئذ مقرنين مقرنين في الأصفات سرابيلهم من قطرات تغشى وجوههم النار ليجزى الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب هذا بلاغ لنا وسيولذر أنما هو إله واحد، وليعلم أنما هو إله واحد، وليذكر أول الألباب.